باسره تظن ان يفعل بها فاطره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاءِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلَالِكَ فَأُولَٰى ثُمَّ أَوْلَالِكَ فَأُولَٰى Aypsabı İnsanı ayıttırsuda, alem yoku nutufet min mani yuma, thumma kana alıqta, fa xalqa fasawa, fa Aleyhese zâlak bıquadirin أي يحيي الموتى